وكل ضلالة في النار تكلمنا في الدرس السابق عن أنواع ارتباط الآيات بعضها ببعض وقلنا أن هذا الارتباط بين الآيات إما أن يكون ظاهرا إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون خفياً وإما أن يكون خفياً فإن كان الارتباط بين الآيات بعضها ببعض ظاهرا فالأمر واضح وإن لم يكن ظاهرا بل يظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرى ففي هذه الحالة إما أن تكون معطوفة على ما قبلها وإما أن لا تكون معطوف. فإن كانت معطوفة فقد ذكرنا لها صورا وهذا ما ذكرناه في الدرس السابق الآن يقول الإمام رحمة الله عليه في القسم الثاني غير المعطوف يقول القسم الثاني من الآيات التي لا يظهر الارتباط بين بعضها البعض ان لا تكون معطوفة؟ هل لا تكون الآية معطوفة على ما قبلها؟ فحينئذ لا بد من دعامة تدل على اتصال الكلام. إذا لم تكن الآية التالية معطوفا على السابقة، إذا بد من دعامة تدل وتعلم أن هذا الكلام متصل. ما هي هذه الدعامة؟ ما هو الدليل الذي نستدل به على أن الكلام متصل معنا لا يوجد بين الآية والايه حرف عطف الآية التالية لم تسبق على السابقة أو لم تعطى على السابقة أي حرف عطف كيف نعربك أن بينهم اتصال وارتباط قال هذه الدعامة التي تدل على اتصال الكلام هي قرائن معنوية قرائن معنوية مؤذنة بالربط بين الآيات بعضها البعض والأول اللي هو القسم الثاني المعطوف بسمو مزج لفظي مزج لفظي وهذا الذي معنى مزج معنوي تنزل الآية الثانية منزلة الجزء من الآية الأولى ولذلك أسباب ما هي الأسباب التي تجعلنا ننزل الآية الثانية منزلة الجزء من الآية الأولى ما فيش عطر وأنا بقول فيه ارتباط فأقول فيه ارتباط ما هي الأسباب التي تؤذنني والأذن معناه الايه الاعلان ما هي الدعامات أو الدلائل التي تؤذن باتصال الكلام قال من هذه الأسباب الأول التنظير التنظير بين الآيتين فإن الحاق النظير بالنظير من داب العقلاء الحق النظير بالنظير بفكرنا بأي في أصول فقه القياس الحاق واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمان يتساوي الواقعتين في علة الحكم إذن الحاق النظير بالنظير من داب العقلاء فأنا عندي هنا في تناظر بين الآية الأولى والآية الثانية هذا التناظر يؤذن بالارتباط بين الآيتين إزاي قال من أمثلته قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق كما الكاف حرف إيه حرف تشبيه الكاف حرف إيه حرف تشبيه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق الآن دي في صوت إيه في صوت الأنفال جاية بعد قوله تعالى إيه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 هذا التنظير التشبيه، تنظير ايه؟ التشبيه والتمثيل طيب أين علاقة بقى بين كما أخرجك ربك من ذكر وبين ما قبلها قال فإن الله سبحانه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمضي لأمره في الغنائم على كره من أصحابه كما مضى لأمره في خروجه لعدوه وهم كارهون نعرفين أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر خرج يعترض القافله العير التجارية رجع من الشام أبو سفيان فلما فلتت وندى أبو سفيان بحيلة منه استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ها؟ فتكلموا وتكلم بعضهم أحسن كلام وبعضهم قال له انما خرجنا للعير لا للايه لا للنفير فخرجوا وهم كارهون للنفير خرجوا وهم كارهون للجهاد وكانت العاقبه ايه خيره وكانت فلما نصرهم الله تبارك وتعالى ومكنهم من انفس عدوهم واموالهم وجمع الغنائم قالوا بقى مين حياخد الغنائم إيه اختلفوا فلان ياخد وفلان ما ايه ما يخج. فاستفتحت الصورة بقول تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ما تكلموش كده فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وبعدين قال كما أخرجك ربك يبقى المعنى الذي سبق يعني هم كارهون هذه القسمة امضي في قسمتها كما أراك الله كما مضيت إلى عدوك وهم كارهون امضي في قسمة الغريم كما أراك الله وإن كانوا ايه وإن كانوا كارهين قال فإن الحاق النظير بالنظير من داب العقلاء ومن أمثلته قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق عاقب قوله أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم فإن الله سبحانه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمضي لأمره في الغنائم على كره من أصحابه كما مضى لأمره في فروجه من بيته لطلب العير وهم كارهون وذلك أنهم اختلفوا في القتال يوم بدر في الأنفال وحاجوا النبي صلى الله عليه وسلم وجادلوه فكره كثير منهم ما كان من فعله صلى الله عليه وسلم في النفر فأنزل الله هذه الآية وأنفذ أمره بها وأمرهم أن يتقوا الله ويطيعوه ولا يعترض عليه فيما يفعله من شيء ما بعد أن كانوا مؤمنين ووصف المؤمنين ثم قال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يريد ان كراهتهم لما فعلته من الغنائم ككراهتهم للخروج معك وقيل معنى الآية اولئك هم المؤمنون حقا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق التنظير بين الحق والحق اولئك هم الحق كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وكقوله تعالى في سورة الذريات وفي السماء رزقكم وما تعدون فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مِنَ التَّشْبِيهِ مثل ما أنكم تنطقون قيل الكاف صِفَةٌ لفعل مضمر وتأويله وقيل في آيَةِ الأنفال وقيل الكاف كما أخرجك ربك صفة لفعل مضمر تأويله افعل في الأنفال كما فعلت في الخروج إلى بدر وإن كره القوم ذلك أدي مثال للتنظير مثال ثاني قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم في سورة البقرة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم معناه كما أنعمنا عليكم بإرسال رسول من أنفسكم فكذلك أتم نعمتي عليكم فشبه كراهتهم ما جرى من أمر الأنفال وقسمته وقسمتها بالكراهه في مخرج من بيته. قال وخلي بلك من الجنايه. وكل ما لا يتم الكلام إلا به من صفة وصلة فهو من نفس الكلام. كل ما لا يتم الكلام إلا به فهو من نفس ايه؟ من نفس الكلام. كل ما لا يتم الكلام إلا به من صفة اوصلة فهو من نفس الكلام. أما قوله تعالى كما أنزلنا على المقتسمين في الحجر بعد قوله وقل إني أنا النذير مبين وقل إني أنا النذير كما أنزلنا على المقتسمين قال فإن فيه محذوفا كأنه قال قل أنا النذير المبين والإنذار ضد الايه التبشير الانذار ضد الايه التبشير الإنذار يكون بالعقوبة أي والعذاب فقال قل أنا النذير من عقوبة أو عذابا لكم مثل ما انزلناه على المقتسمين الذين جعلوا القرآن إيه عظيم وأما قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به هذه جي بين إيه بين قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معذيره وبين كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة طب يعني بل إنسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره وبعدين كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة إعلقة نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن استعجال في القراءة خلف جبريل كما هو معلوم من سبب النزول كان إذا قرأ النبي الجبريل على النبي عليهما السلام استعجل فقرأ معه فقال لا لا تحرك به لسانك لتعجل به ثم وعده بوعود إن علينا جمعه في صدرك انت خائف تنسى ما تنساش وقرآن يعني تقرأ كما سمعته ثم زيادة كمان ان علينا بيان فما علاقة الوسط بالسابق واللاحق ما علاقة لا تحرك به لسانك ما قبلها وما بعدها هذا من باب قال هذا من باب قولك للرجل وأنت تحدث بحديث فينتقل عنك ويقبل على شيء آخر فتقوله أقبل علي واسمع ما أقول وافهم عني ثم تواصل الحديث زي المدرس يبقى في الفصل بشحط الله وبعدين يفاجأين اثنين أو ثلاثة أو شلة قاعدين يتكلموا. فينهاهم ويزرهم ويعنفهم عن فعلهم هذا وانشغالهم عنه ثم يعود إليه إلى درسه قال فهذا من باب قولك للرجل وأنت تحدثه بحديث فينتقل عنك ويقبل على شيء آخر فتقول أقبل علي اسمع قولي افهم عني ثم تواصل حديثك فلا يكون قولك افهم عني اسمعني اقبل علي خارجاً عن الكلام الأول ولا يكون قاطعاً له وإنما يكون به مشوقاً للايه للكلام اسمع اقبل افهم انتبه يبا انتبه تشوقه للكلام اللي جيب هو من ضمن الكلام وقال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمياً لا يقرأ ولا يكتب وكان إذا نزل عن الوحي وسمع القرآن حرك لسانه بذكر الله فقال لأ تدبر ما يوحى اليك ولا تتلقفه بلسانك فانما نجمعه لك ونحفظه عليك كذلك قالوا تعالى في سوره المائده اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم دي نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا قال فان الكلام بعد ذلك متصل بقوله ذلك في الاية ايه حرمت عليكم الميتات والدم ولحم الخنزير وما اولهلا لغير الله به والمنخرقة والموقودة والمترديه والنطيحه وايه وما اكل السبب الا ما ذكيت وما ذبح عن وان تستقصم الازنان ذلك فسق وما اليوم اكملت لكم دينكم واتنمت عليكم نعمات وردود من السلام فما نضطر في مخبص فجاءت ايه الجملة دي في النص كده لو إلا فإن خاتمة الآية هو إيه متصب بما إيه بما قبلها ذلك فسق فمن اضطر في مقمصه فدث اليوم أكملت لكم في إيه في نص الكلام قال وسط هذه الجملة بين الكلامين ترغيبا في قبول هذه الأحكام والعمل بها والحث على مخالفة الكفار وموت كلمتهم وإكمال الدين يعني إيه يعني قبل لما لما حرم عليهم لما حرم عليهم ما حرم وقلنا إن آية المائدة فيها تفصيل وآية المائدة نزلت متأه متأخرة فيها تفصيل لم يكن في صوت الآية الأنعام لما استقر الإيمان في قوم جاء أخذ التفصيل في الحرام لما استقر الإيمان في قوم أخذ في في التفصيل في الحرام في القبل كده كان ايه كلام مجمل في النعام قل لا اجل فيما اوحيه الى محرمنا واطمض الا ان يكون الى اخر الآي فهنا في, في اجماله ما في مكة لكن في المدينة بقى بعد الهجرة والايمان تماكن قلوب وصاروا يقول ايه سمعنا واطعنا استفصل او استرسل في التفصيل المحرمات فلما فصل في المحرمات اراد ان يشجعهم على الالتزام فذكرهم بفضله فذكرهم بفضل اليوم أكملت لكم دينك وأتمنت عليكم نعمات وردت لكم الاسلام دينا إبا النعمه دي توجي بالشكر والله والشكر يكون بالإيه بالسمع والطاعه الشكر يكون بالسمع والطاعة حتى لو نهيت عما تحب وتهوى حتى لو نهيت عما تحب وتهوى وحتى لو أمرت بما تكرهه فالسمع والطاعه أن تمتثل الأمر ولو كرهته وان تترك المنهيه ولو ايه ولو احببته فعشان كده لما ذكر المحرمات قبل ان يرخص لهم عند الضروره فيها شجعهم على الامتثال والسمع والطاعه وترك ما حرم عليهم بان انعم عليهم نعما لا تعد ولا تحصى واعظمها اليوم اكملت لكم دينك وادممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فهذه في الآية وإن كانت ملاش علاقة بالتحريم والتحليل لكن لا ايه هي مرتبط ارتباط ايه معنوي ارتباط ايه ارتباط معنوي قال ويدل على اتصال ما قبلها بما بعدها فما يدل على اتصال فمن في مخوصة بقوله ذلكم فيص اية الانعام النهاية ايه الروح سالية متصلة قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طائم يطعمه الا ان يكون ميتة او دم سفوحا او لحم خنزين فانه رجس او فسقا او هنه به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم يبقى اذا الدلائل التي تدل على اتصال الايات باتصال معنوي اولا التنظير دية نظير دي والثاني المضادة يبقى على عكس الايه الاول الاول التنظير هذه هذه الايه نظيره هذه الآية. ايه الايه المضاد بقى تبقى ايه هذه ضد ضي قال ومن امثلته قوله تعالى في سوره البقره ان الذين كفروا سواء عليهم ان انذرتهم ام لم تنذرهم فايه لا يؤمنون لا يؤمنون قال فانه اول الصوره كان حديثا عن القرآن الكريم ألف لاميم ذلك الكتاب لا رب فيه هدى للمتقين يبقى أول الصورة كان حديث عن إيه؟ عن القرآن الكريم وأن من شأنه كذا وكذا وكيت وكيت نوهدى نوهدى نو وأنه لا يهدي القوم الذين من صفاتهم كيت وكيت فرجع إلى الحديث عن المؤمنين فلما أكمله عق بما هو حديث عن الكفار فبينهما جامع وهم بالتضاد من هذا الوجه القرآن إيه؟ هدى والله يهدي من يشاء ويعصر ويعافعه فضلا ويضل من يشاء ويخذل ابتله عدلا فبين أنه القرآن هدى وبعد ذكر صفات الذين يهتدون بالقرآن ثم رجع إلى حريث عن القرآن وأن الله لا يهدي القوم ليه الكافرين. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ليه ختم الله على قم آخرهم قال فبينهما جامع وهم بالتضاد من هذا الوجه وحكمته التشويق والثبوت على الأول كما قيل وبضدها تتبين الأشياء فإن قيل هذا جامع بعيد يعني عشان تقول لي إني هدى للمتقين مرتبطة بإن الذين, إيه؟ إن الذين كفروا هذا جمع بعيد شوي قال فإن قيل هذا جامع بعيد لأن كونه حديثا عن المؤمنين بالعرض لبالذات والمقصود بالذات الذي هو مساق الكلام إنما هو الحديث عن الكتاب لأنه مفتتح القول قلنا لا يشترط في الجامع ذلك بل يكفي التعلق على أي وجه كان ويكفي في وجه الربط ما ذكرنا لأن القصد تأكيد أمر القرآن والعمل به والحث على الإيمان به ولهذا لما فرغ من ذكر من صفات من يهتدون بالقرآن وصفات من لا يهتدون ختم ذلك بقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إما ذلك الكتابة المنزلة وبعدين وصف الكتاب بأنه هدى ووصف من يهتدون بالقرآن ووصف من لا يهتدون بالقرآن وعاد الحديث مرة تانية الحديث عن ايه عن القرآن والكتاب منزل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فعاد إلى الكتاب الساب الثالث الاستطراد الاستطراد يعني يتحدث في موضوع ثم يستطرد منه إلى كذا وكذا قال كقوله تعالى في صوت الأعراف يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون هذه الآية جاءت بعد قصة أبينا إيه آدم عليه السلام في الجنة وكيف أن الشيطان أغواه حتى أكل من الشجرة فأكل منها فبات لهم سوآتهما وطفقان يخصفان عليهما من ورق الجنة قال الزمخشري هذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقب ذكر بدو السوءات وخصف الورق عليها إظهارا للمنة فيما خلق الله من اللباس ولما في العري وكشف العورة من المهان والفضيحة وإشعارا بأن السطرة باب عظيم من أبواب التقوى الشيطان ضحك على أبويكم حتى أكل من الشجرة فانكشفت إيه سوآتهما فلما انكشفت سوآتهما استاء ما اسمها سوء ليه, اسمها سوء ليه؟ لأنه يسوء العاقل انكشافها إنسان العاقل يستاء جدا إذا انكشفت عرضه خطأا أو سهوا يستاء أيوة. فتصور لو لم ينزل الله علينا شيئا نسطر به عوراتنا كيف كان يكون الإنسان فمن فضل الله عز وجل ونعم علينا أنه أنزل عنا لباسا يواري سوآتنا وريشا ثم أرشد إلى الزينة الباطن كما امتن بالذك... بالزينة الظاهر قال ولباس التقوى ذلك خير وجعل القاضي أعو بكر في كتاب إعجاز القرآن من الاستطراد قوله تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون قال كأن المراد أن يجري بالقول الأول إلى الاخبار عن أن كل شيء يسجد لله عز وجل وإن كان ابتداء الكلام في أمر خاص اولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل فذكر أن الأشجار بظلالها تسجد لله ثم أخبر أن لله يسجد ما في السماوات وما في من دابة والملائكة. قال الإمام وفيه نظر في كلام ذلك القاضي نظر ومنه الانتقال من حديث إلى حديث آخر تنشيطا للسامع تنشيطا للسامع عشان إيه؟ ما يملش عشان ما يملش يحدثه في موضوع وبعد ذلك عشان يجدد نشاطه ويخليه مستمر كده في الإقبال والحرص يقوم ينتقل إلى موضوع إيه؟ إلى موضوع آخر حتى لا يمل كما في قوله تعالى في سورة صاد بعد ذكر الأنبياء ها؟ واذكر عبدنا داود واذكر عبدنا أيوب واذكر وذكر سليمان وإسماعيل وإلى آخره قال هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب فإن هذا القرآن نوع من الذكر او نوع من الذكر لما انتهى لما انتهى لما انتهى ذكر الانبياء وهو نوع من التنزيل اراد ان يذكر نوعا اخر لما انتهى ذكر الانبياء لما انتهى قال هذا ذكر وان المتقين لحسن مآب يعني بقى ايه هذا اللي فات ذكر وفي نوع ثاني من انواع الايه من انواع الذكر هو ايه بقى ان المتقين لحسن مآب فإن هذا القرآن نوع من الذكر لما انتهى ذكر الأنبياء وهو نوع من التنزيل أراد أن يذكر نوعا آخر هو ذكر الجنة وإيه؟ وأهلها فقال هذا ذكر فاكد تلك الإخبارات باسم الإشارة تقول أشير عليك بكذا ثم تقول بعده هذا الذي عندي والأمر لك. أنا حشر عليك وبعدما خلص كلامه يقول إيه دل عندي وإن تبقى الأمر لك أن تخذ برأي أو ما تخج وقال تعالى وإن للمتقين لحسن مآب هذا هو كفض المتقين لحسن مآب كما يقول مصنف في هذا باب يشرع في باب آخر ولذلك لما فرغ من ذكر أهل قال هذا وإن للطاغين لشر مآب إبا انتقال من حديث إلى غيره تنشيطا للسامع حتى لا يمل لان لما يبقى كده ايه الموضوعات متشعبه ومتكرره يقوم السمع ايه تنقل من موضوع الى موضوع ما يلحقش مالي في هنا حتى تشوقه تخش موضوع ثاني يقوم يشتاق، تخش موضوع ثاني تقوم يشتهق وهكذا قال فصل في اتصال اللفظ والمعنى على خلاف وقد يكون اللفظ متصلا بالاخر والمعنى على خلاف يبقى في الاتصال بيدل على الارتباط واحيانا يكون في اتصال والمعنى ايه مختلف كقوله تعالى ولا ان اصابكم فضل من الله لا يقولنك ان لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما وان منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيد ولئن عطفه عطفه ولئن ما في اتصال ولئن أصابكم فضل من الله ليقول أن لم تكن بينكم وبين المود فقالوك كأن لم تكن بينكم وبين المودة من بقول قال قد أنعم الله علي لانه موضع الشماتة كان موضع الشمات في الأول وان منكم لمن لا يبطئ عنه فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم ايه شهيدا ابا فرح انه نجا مما اصابهم وشمت فيهم لانه اصابهم ايه ما لم يصبه وبعدين ساعه ما تجي نعمه يقول كان لم تكن بينكم وبينهم موده وقوله تعالى كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون فإنهم اتصب بقوله وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وقوله تعالى ولا على الذين إذا ما آتوك لتحمله الواخر في عطش ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج يعني في القعود عن الخروج إذا نصح لله ورسول ما على المحسن سبيل الله فرثوا وقال ولا على الذين إذا ما أتوكل تحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من دم فولا على الذين إذا ما أتوكل تحملهم بجملة شرطية جوابها تولوا وأعينهم تفيض من دم حزنا قلت لا أجد ما أحملكم عليه داخل في الشرق داخلهم في الشرق يعني لو أنهم لم يجدوا ما يركبونه وكان عند النبي ما يحملهم عليه يبقى ليس معظورين في, في القعود لكن أنت مش جاهز أو جاهد بدنك وليس عندك دابة أنت معذور لكن رسولك تعال الدابة يركب ومشي يبقى في الحال دي إيه لست معذورا وقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاع به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقوله إلا قليلا متصل بقوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم ومثل بقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمه على تأويل ولولا فضل الله عليكم ورحمه الا قليلا ممن لم يدخله في رحمته واتبع الشيطان لتبعتم الايه الشيطان يبقى رحمة الله عمتهم إلا قليلا ممن اتبع الايه الشيطان لأن الله لم يدخله في ايه في رحمته بعدم عدم ادخال الله في العبد في رحمته هو اللي بيخليه يتبع الايه يتبع الشيطان ولذلك قال الحسن في العصاة هانوا عليه فعصوه ولو اكرمهم لعصوه هانوا عليه فعصوهم ولو فعصوه ولو اكرمهم لعصم عن الايه عن المعصيه ولولا فضل الله عليكم ورحمه الله لتبعتم الشيطان إلا قليلا ومما يحتمل الاتصال والانقطاع قوله تعالى في بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه هذا يحتمل أن يكون متصلا بقوله فيها مصباح الله نور السماوات والأرض مثل له كمشكات في مصباح فممكن في بيوت الله ترفع تكون متعلقة بايه في مصباح اي المصباح المصباح اللي هو بينور ده في, في بيوت أذن الله ويكون تمام على قوله ويذكر فيها اسمه ويكون يسبح له فيها رجال صف البيوت ويحتمل أن يكون منقطعا خبرا لقوله رجال لا لا تلهيهم وإما يتعين أن يكون منقطعا في هناك قد يكون إيه يحتمل وصف ويحتمل الفصل وهناك أشياء قطعا منقطعة مما يتعين أن يكون منقطعا غير متصل قوله تعالى ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كثم به في قوله تعالى إيه؟ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قران ولا تعملون عمل إلا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الأرض ولا في السماء ولا ولا أصغر من ذلك العطف ده يخليك تفهم إن ولا أصغر من ذلك داخل في إيه لا يعزب عن ربك قال لك لا ده هنا إيه الكلام منقطع وجوبا قال ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتابه ويده كلام مستأنف مش معطوف عليه على من قبله ولا متصل به ليه؟ قال لا نوله جعل متصلا بيعزب لاختل المعنى إذ يصير على حد قولك ما يعزب عن ذهني شيء إلا في كتاب أي استدراكه أي ده كلام إيه؟ ما ينفعش وإنما إيه؟ وما يعزب عن ربك من مثقال ضرات في السماوات ولا في الأرض ده كلام إيه؟ كلام تام وبعد كده ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا وهو ما في كتاب مبين كذلك قولوا تعالى فيه هدا للمتقين على ما تعلمتم في التجويد وان هنا علامه الوقف الايه اللي بيسموها علامه التعالق ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ممكن يكون الوقف على لا ريب وتبتدي فيه هدى للمتقين ممكن يقول لا ريب فيه بهدى للمتقين والثاني اولى والثاني اولى حتى تجعل الكتاب كله هدى لانه فعلا هو كله ايه كله هدى قال وقالوا فيه هدى للمتقين منهم من قضى باستئنافه على أنه وخبر ومنهم من قضى بجعل فيه خبر لا وهدى النصب على الحال في تقدير هاديه ولا يخفى انقطاع الذين يحمل العرش عن قوله أنهم أي أنهم أصحابنا فندية غافر <تصفيق> أيوه وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أي النعم أصحاب النار الذين دصلة الذين أي صلة إحنا قلنا الكلام إذا كان فيه صفة أو صلة يبي يدل على إيه إن هو من الإيه من الكلام فهنا صلة بس ده كلام إيه منقطع وده كلام مش مش عايز إيه مش عايز معنى لأن الخط الأول كذلك حقت كلمة ربك كذلك كانوا أصحاب النار انتهى كلام استناف جديد الذين نحن عشر حول يصبحون وكذلك فلا يحزنك قولهم منقطع عن قولي ان نعلم ايه ما يسرون ما يعنون ورحنا نبين على كده في الدرس السابق تقريبا في التفسير ايوه فلا يحزنك قولهم تقف وقفتان وتستأنف ان نعلم ما يسرون ما يعنون ليه بقى لانك لو قلت فلا يحزنك قولهم ان نعلم ما يسرون ومعنون. كأنك جعتم هم الذين ايه قالوا يبا كأننا إن نرى من جملة الايه القول مقول قل هذا خطأ وكذلك قوله فأصبح من النادمين دم قطع عما بعده وهو قول على من أجل ذلك كتبنا على بني على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس وفي هذا قدر كفاية وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف على النوع الثالث من أنواع علوم القرآن ومعرفة الفواصل ورؤوس الآيات.